طاعوت وقد أمروا أن يكفروا به وقد أمروا أن يكفرو به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما 117. وإلى الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 118. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسان وتوفيقا.